وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِتُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَطْرَضُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلٍ وَرِيدٍ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد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 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك بطاءك فبصرت اليوم حديد. وقال قريم ذو هذا ما لدي عتيب ألقي في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها العذاب الشديد قال قريمه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تقتطموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد لا يبدل القول لدي وما أنا في ضلال من للعبيد يوم نسول لجحنم مهل سلت وتسولها لمن تريد واذيفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حكيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب قد خلوبا بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما গাইনা <muchas>